وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا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 فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا